Allahu Akbar بسم الله الرحمن الرحيم وَالْقَمَرِ الْعَالِمِ وَالْشَمْسِ الْعَالِمِ وَالْقَمَرِ وزمان وما <تصفيق> الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضعيها والقرار My heart is at the limit. What language قد أفدأ من ذكيها وقد خيب سأشقيها فقال <تصال> لهم رجول الله ناقص الله وأشقه لها تجد سهوه فصاروا فدم دم عليهم ربهم فدم عليهم ربهم بدم به ولا يخاف خبير كذب دموه بضائع إذ بعض أشقير. فقال لهم رجول الله لا قسر الله أسقه إيها فكذبوه فعقروها فذن دمع ادام دمای گرم بگون بیزن